122. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون 123. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور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 وما يستوي البحران هذا عذب فرط سائغ شرابه عذب فرط سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحم طري وتأستخرجون حليه تلبسونها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 119. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم 111. ولو سمعوا ما استجابوا لكم 112. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها 122. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد 123. إن يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى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 111. وما يستوي الأعمى والبصير 112. ولا الظلمات ولا النور ولا ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات 115. إن الله يسمع من يشاء 116. وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلف فيها نذير وإي يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير 121. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به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 إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز رفيع إن الذين يتلون كتاب الله وأقام الصلاة وأنفقوا مما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية 111. يرجون تجارة لن تبور 112. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور 113. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه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 121. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير 122. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور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 111. فذوقوا فما للظالمين من نصير 112. إن الله عالم غيب السماوات والأرض 113. إنه عليم بذات الصدور 114. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره وَلَا ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى 112. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا 113. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله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 198. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا مِنْ أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا